الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط طاو اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يظنون اسعدهم عند رسول الله اولئك تحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثر لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم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 لو يطيعكم في كثير من الأمر لعاندتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعَسِيَانِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ نعم والله عليم حكيم وان طائفتان من المؤمنين قتسوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغى فقاتل التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وَانْتَغُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ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 أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا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 إِنَّ اللَّهَ لَعَنِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَخْرَابُ آمَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا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 فَلِلَّهِ يَمُنُّ وَعَلَيْكُمْ أَنْ هَذَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبًا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بما تعملون